قُ الععَسأََكُونَ رَدِ فَ لَكُم بَعْضُ الذي فَتَعجلُون وَإِن رَبَّكَ لَجُ صَبل عَلًَا النَّاسِ وَلاكِ أَكتَرَهُم لا يَشكُون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 إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون